والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله لِقَدَرِهِمْ مَعْلُومٌ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَقَيْنَا بِهِ ظَمَأَهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحسره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنود خَلَقْنَاهُ مِنْ طِينٍ قَبْلَ مِنْ نَارٍ سَمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهِ مَنْ يُفْسِدُ فِيهِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين